بقلب جريح ودمع سكين رحلنا رحلنا نعم يا حبيب بقلب جريح ودمع سكين أخي سوف أبدي لكم ما أطيق فهل سوف تبدي لأجل النحيب أخي سوف أبدي لكم ما أطيق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 رحلنا رحلنا نعم يا حبيبي بقلب جريح ودمع السكيب رحلنا رحلنا نعم يا حبيبي بقلب جريح ودمع